يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نحيا هنا وكيد العدى رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله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 وكل محبثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله قال ليال درسجان ودرسجين سدحات تحانها إنواءها وحان كن كتاب الطهارة كتاب إن عدة الأحكام دارها كتاب الطهارة وحان تصهدني حديثك إن كهد ليي سيفده سلعة النبي سيفده النبي صلى الله عليه وسلم ووريج أمير المؤمنين أسلم بن عفارة رضي الله تعالى عنه ونصوت المامي قاب تايا هيد ويسدد النبي صلى الله عليه وسلم إسلا وحنا كدرينا تلمامه ويسدد رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كان سجالتنا إسلا وحنا تلمام دوانا سنا ويسدد رسوله صدأ يا هيد يسددنا أمان سمينو. عن النلغربينا سمينه ان عمرو بن يحيى بن المازني عن ابيه قال يحيى ابنه عمرو بن يحيى المازني وننتابع يحيى بن عمرو ما عمر بن يحيى هذا و عبد الله بن ولاشي سي... ولاشي سياح لا شيء. عبد الله بن زيد من عاصم. مرك عبد الله بن زيد يد ولله. عبد الله بن نرا هادة... نرا هادة زيد من عبد ربه متكري هذا حن ويسدر. ما حن نراه هذا نراه هذاك. إياه سحابي جا عبد الله زيد ابن عاصم. مركة عمر بن يحيى عبد الله أيه ولاشي سياح شي. لا شيء. ولاشي سياح لا شيء عبد الله. عبد الله ولاشي واحد أش عمر بن يحيى أحاديث كان ورين ده أنا كان ورين ده أنا قرأت كأحاديث أي كوريان أصحاب صنان تا يكمدي هاي وحرد انتساند كافرتنات ما يبقى لها فرتنات أي هجرق أي وقيريودي والد كي سنة وحالي رهذا يحيى يحيى ابن عمار ابن الحسن الأنساري التابعين وأنا أنساري أو تابعة سندوا كلا سجنا وحكسو صارى حديثي سوس صارى أصحاب الكتب الستة عمر بن أبي الحسن من الصحابة يكمل جهويان عمرنا حسن عمر ابن أبي الحسن ما كل شهيد تور عمر ابن أبي الحسن عبد الله ابن زيد عمرة من الحسن ومن الصحابة عبد الله ابن زيد الحسن ما يجي سو حاليه ابن عبد عمر ابنه عبد عمر عبد الله بن زيد و ورين حديث كان ام لا ويجندون صفه النبي صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الانصاري هويري السنه أم عمارة عماره اسغا هي هويده اي ابي سبا صحابيه la hayen اسغا عبد الله ابي سو عاصم هي هويده ام عماره ضمانتهبا وهي لا hayen صح وهي hayen صحابده اي ان عبد الله بن زيد وحكى له الجري وسناروت الممنع عبد الله بن زيد ان عبد ربي اه ا سحابي قريودي اداك عبد بن زيد من عبد بن زيد عاصم النبي لحظة نصدحات اي هجرقة ايه اللدلوين حديث كان حتى ان كهد الدوانو موضوع عيسو اما كهد الدوانو وحو كهد الدوانا ان او بياني عبدالله ابن زيد بن عاصم قابكا والنبي او ويسا قادن جرامة هو يسايد النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن يحيا المازني عن ابيه قال شهدتو وحا الحاضر اوليهن جوجوها عمر بن عبد الحسن آ سأل سؤالي عمرو بن حسن أو رديي Abdullah الله عبد الله ابن زيد عن Sallallahu الله عليه وسلم عبد الله ابن زيد أو سؤالي ويسأل النبيه وضوء هديه ولا كذا وحين غنى في فحان وجوج اها يليه عمرو بن الحسن وسالني عبد الله بن زيد عن وضوء او وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ويوير عبد الله بن زيد وين ابن عاصمه بالتور وال او من ماء البيه كجيران ويل بيو كجيرو ايو يارون فتوضا ووسقاتين لهم باجرهم معنى سؤال شو اسوكدوا وادرتهني ايو ويسقاتين هون ويسقاتين وودو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال النبي على يديه من الثوري والكا والكا سي يها كجري يديه ثلاثا سد حجار أيو دقوين لقد سبع عمود أيووحو دقى سد حجار ثم مرك أو دقى كذب أتقل يده في التوري يعني سي أيووحو بليي ويلكي بيه كجري ويقوم بتشاقه في مضمضاده مضمضاده ويقوم بتغلقه ويقوم بتشاقه ويقوم بتشاقه استنثاره ويقوم بتشاقه ويقوم بتشاقه بيه هسان كان لغا سواء رأيه استنثار سدح جير ايو سمي بثلاث غرفات سدح او سدح انتوبينها سدح سعبات ايو كو معها تتليفة أي حديثة كانت المامايا إن ويسادة سدح سدح جارة أويساقها ذنكرو ومعانا الله لا تتكر ابنها ويسادة فمضمضا واقو لغلقوذي واستنشاق واقو صندارسي أو بيه أيو سنكا جليلي واستنثر بيه أيو سنكا كالسوا بحياء أو ثلاثا سدح بثلاث غرفات سدح عن توبين سدح سعبات أيو كساميوين ثم مر كدب مر كولو لقوده سندارسد الله سنه و ثم كدب ادخل ا يدهه غريده غعنتيسه في التور ويلكا فغسل وجهه وجهي سي اي دقائق ثلاثه سبع مره يلقوان ثم ادخل يدهه في التور كدب نهدنا ويلكي اي غعنته جليي او دقائق فغسلهما وحقل بلغديس عمود مرتين لا بمر الى المرفقين الى اي حلله مركا إن لست عافينكروا وجي نسده على دقيق قرد دعمهنا لا دقيق حلوهنا مركل إلى دقيق كروا أيه نب أن يا عبد الله ابن زيد من العاص رحمه الله رضي الله تعالى عنه إن مركل وسده السماء ولا وجه وقامه دقيق لا فما صح وحكم ثم كدب له يديه لبدي سقامات أي بيها قلي فمسحه ويقوم سحاي تعامه بهما لبضه رأسه مرق سيقوم سحاي بمعنى فأقبل بهما لبدي قامات مرقس الدجي وققابلي ووجي وكب اللبي ماشة ما هي كبل لودانه وسجود كركيرئ لبدي قامات أي سكاني ماشة يقبل كسمي فأقبل بهما لبدي fadi ma ama ku hal ayu sida marka sida abdullahi Ibn Nasim wahu tilmaama ya an-nabi sallallahu alaihi wa isidi si wa ista an ayu tilmaama ya aw wahu tilmaama ya dadki su'aisha Allah ibn Zaid merkusimati ashabti amadat. Vai tabiinti, wa ikatataben. Amr ibn Yahya al Zimmiy. Amr ibn Yahya al Amr ibn ibn ibn عمر ابن ابي حسن عوض وسال يا عبد الله بن زيد ومحو حل دين يا مرتك عوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسدد بيسد اي اي دينيا رسولك ويسدي سي اي سؤال يا او حل يا نبيك سدي لا اي او يسقادن جري سدا ايو نبيك او يسقادن markaas waxa uu leeyahay in asagoo rabaa inuu u tilmaamo wayxiga rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayuu ku yiri an ekan abyu fadaa A tawrin mimma Or u yartay biyo la فَتَوَضَّأَ لَهُمْ تَتِّي سُؤَشَ وُدِعِي وُوِزَّقَاتِي لِأَجْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ سِئُّ أُبَّى وَيْسَدَ الْمَجْدِي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> مركز أيّو فاكفاء كُسو الليحي على يديه اللي بدزك من الطور والكي والكي يلو بدك عموات كُسو الدلعي كعمه أيو فغسل يديه لودي سجع مضى يولا بثلاثا سجح جر ثم أدقل يديه ثم كادمنا أدقل وقريه يدهو جعانتس في التور والكي فمضمض واغو اللغلق واغو واستنشق واغو صندار صدي واستنثر بيهي أي اسكس كسو وصنككس وضحييي ثلاثا في بثلاثا قربات سجح عطو ودن صعبات ثم أدقل يدهو كادمنا جعانتس ايو جليه في التور والكي طول والكي أيو جعان او وحو ماشي ما شايتين تكبل لابتو الى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مرة واحدة كريم ثم غسل رجليهي îl are ta bai, leviți lucrătoriului bai, îl aia, mâine la la, am căutat, ama, pentru părinți ai din a, ama apărăte că e cu jertmea pietei, ama مركى جوجي، تابعين تيدت في كلام مركى جوجي، وحويتين جرين صحابله. سدى النبي قال أوه سكارنجري، سدى النبي جنابته واقباسنجري، سدى النبي أو آخر جري، القرآن ك، سدى النبي ده كوثوجنجري. إنتا صلا من صوم حديث كي أنا سيدنا مالي، أو النبي الله عليه وآله وسلم. أيام أركي دونا حدوا mid ugu horeeyay sawaxidka akka faaynaa isaanu waaytaay badhii weer aksaraa inaga waxay ku dadaal jireen inay hadii jeer ay bartaan sunnada nabiga si ay ugu deega الله sallallahu alayhi wasallam tani waay tusaneesa inay dadaal jireen waay tusaneesa in ay ahaayeen dadkan nooso hanbaaray sharaa'ada nabiga ayadoo nadiif ah ay إن أها يندد لغو أمانيستي وآمن كؤها إن من لذا النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسولك الله صلى الله إن أي أيهين تتكي إلهي وإلهي ساوه وقل جوهين فهم شهداء الله في الأرض أيعنا أي ah شهداء الله يعرضي جوكتا صحابة ردوان الله تعالى عليهم وحاكا لأقاعدنا الحديث إن أيبانان تهي ويالك معذن تهي إن لغويس قاعدان كرب إسن معيدهن لبينين والمعذرة طوبة طاهرية هاي وهاي كل الحديث كله في إذا يا إن أي أي تهاي أم أي تهاي وحلا الاست الاستحباب صدق إلا جمعيو م مظلة لقلقة شها يستخدمها السجا هل عن توبك اللي جالوسة من يوم إن وهاي كل إن والله إلا إلا يا حسنا الله لا والله بجعنا لدق كره أو سد هذا تسليف لازم هين كري أنت فرد كوا هل كمر هل مر وين أنت كلامه وبحناه هو برانتها استقرار ثلاثا في بعض الأعضاء معناه قار... قارن طب ينسدح لدقه قارر الله بلله دقق هل لدقه إني برانتها هي. أي حديثك ك في وين وحكي الحديث كلا جفا إذا يا إن ماذا حقل ما صحوا مر لما, صحو. لما صحو. أي شيء مسحيدا مضح مساحدة سوء اني واجب تهاي ايو تلماما يوين ايو تلماما يوين مرنالا مساحدة وحاكه لا حديثك او فاعدية ان وجهك لدقى يوين اصدو من منابة الشعر الى الدقن الى فروع الاذنين معناها مايشت انتو اي كبلاوت الى لفجارتك لبادا فروع ديها اي جاران انتاس اني واجب تهاي مفرد ايوين وحكى له حديث في أوفاد الدنيا إن قف كعالم كأه وقبل أنتها إن ذك أردنيسي إنه الربيع مو براشى وصلنا ذا كتر سن في لحن البركة حتى الصلاة تدرو إنه برا إنه أنتوا كنت على سوا الربيع مو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أيها أنتوا كريك مركز وان أحسن أي سند تأتموا فيه إن تقولون أما وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم سلو كما رأيتمون صلّي بدأوا بما بدأ الله فيه معناه ساسو كل النبي صلى الله عليه وسلم أن تعليم تفعل كان إنك جاء سمت أي حاجة فهمك ان حذق حذقك قف كذة ترى هذا سماي سماي وحاج كج في عن وكج كج حب ذنب نهائي مرت في عن وجه وأركه وصورة يستوي أن حديثك من بيها كأنت الجري كرو أيضا وقفة إذا ولماذا مر كي حديث كان اي اركان وحا مسألة خلافية ايا كتنا لاتاوين هل يدقل المرفقان انا لا معناها لقد قد قعمها لبقى يوم المرفقاني كي ما سو قرأيين وما سو قرأيين قولك الراجحة وحايتهاين وصولادو قعمه يسو قرأيين ميشا واجبك يقرأيين وآيديا بتلمامي يسو اهي فاغصيروا وجوهكم وآيدياكم الى المرافق يوم وحيكا لأعلمات اي اسبوقة التانوية مسألة خلافية نقطة مساحية ده مدح على مساحية قادكا اي ونقناوين صدح مذهب اي اقوصه صدح خلاف اي اجيرو واي راهذان ان لقبلاه بالمقدمة الرأس البدء بالمقدمة ثم الى القفاء ثم يعود من حيث بدأ معناه ان لقبلاه وتمتشيكا باللعبات سجد كركا بي لجارق ذاتك كده من اللقوص والنقضة اي رأي اي اجيري قارنا بحيير هذين البدء بالقفاه الى المقدم قال الله سعب الله هنا لك لكن رأيه وحا خلاصا فعلا فعلا فعلا حتى المامن نبقى سلادي ويسيدي سعيدا ايو كهر ايماني من حديث كان صامر نيكيه او اثمانيه كله مركزه وقصده واحد ان لقب الله ماشي يكون جاء الله تقال الله سعب الله تاس الحديث العاشر حديث كالتبانات حديث كالتبانات عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة إلا هكال عن النغلة قال دوحيتري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجبه مدعجة جرياءة وجعل هذا وجعل التيمنا من جيسك في تنعره که بقیش استوا مرکو ربعی نو قسمید کبلا و ترجله مركو مستوشة كسب حيدون ملك كبلة بدري مركو ساحناي جدنا كبري وساحن ده هكذاون نبي صلى الله عليه وسلم أعلش صدام با هذا هيدون مر كان محاحدة كان إن لو سؤرريه وحديث السنة صار وفي طهوريه وفي طهوريه أوكرت معناها في تبنا عليه وترجله وطهوريه ويسلي السنة نبي صلى الله عليه وسلم ملك كبلة بدري معناه وقلت كان إن مرجيسه ولا هي شيء سماع او marka la rabeen wax la caboo gacanta midig in lagu cado waxa ay nabi wuxuu yiri ee shaydaanka عبين midigta birixda wax ku وسلم ku cadey ha ku aabiriye عشان sallallahu alayhi wasallam ee tan aqalka ka ba gashiga tarajulka waa ee xalaysiga dhawr nadaara qash النبي صلى الله عليه وسلم اه شرع الكون عكسنا اننا midig ku ka bilaab jirro jadid ka laga soo baxayo bidixaa laga bilaaba marta waxaanu isku shaqaynay bidixaa laga bilaaba ee inta soo dhan بده حيا لاستعماله بده أيها لا استعماله على أية رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها عائشة وحكي لي رجل لا لا يا ترى انا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحه ا رسولك الله عليه الصلاه والسلام يعجبه ما تعجب غيره التدين منا بلقيسيا في تناعره كذا بشقيس وترجوله يشليسيس وظهوره يو دي طهارة سوبر وطهارة قادنا يوم وفي شأنه كله حاله سودان حاله سودان ايو نبيغا احمد مليكتا جعل من مليكتا جعل ايها رسولك صلى الله عليه وسلم الانام النبو و رحمه الله ويرى أجمع على العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنه معنا العلماء حيسوا وافقين ويرى ان مليكتا لا بلا ويسد ان هي سنه فهي ومن قال فاتت فاته الفضل وتم وضوؤه قف قلافه او مالن مليك اكن كدرابا سنن ابو الكلافي فقد قلنا واو دافو امام الله وحكى له حديث كفايدي سنن النبي ان تمام تهذيب مراعاه النظافه نظافته الى الىلينه سو صلى الله عليه وسلم واوشند شيء قال يو بشند شيء تيجي شعو من الايمان <تصفيق> <تصفيق> عن معين المجمر عن اي مج مجمر معين معين المجمر وحلقه وريه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلهي هكار على نقضي نعيم أبي هريرة هو نعيم وطابعي أبي هريرة هو سحابي إن أبي هريرة تعرف كيسو وإن أصوهر من الحديث أما نعيم المجمر هو ابن عبد الله وين نعيم ابن عبد الله أبو عبد الله المدني القريشي مولى عمر عمر بن الخطاب ايه موليس ايوها امي الوحريري تابعين ايوها ايه وحلوه بمقعدة اللقب احلوه سيه ابوه بالمجمر او من اللي انه محيالي لما انت وضوه ايه احيالي كوه كشق ايه مساجدك النبي ايه بخور انجرين مساجدك ايه قا انجرينو وديو حقوق انجرينو ملكتا ملك يا مره ملك. عن نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي قال وحليلي إن أمتي أمديلا يدعون والله يرعب يوم القيامة ما أنت القيامة غرًا محجّلين كواحبن قرنوا ووج إفايين غرًا أي ووج إفايين غرّي ووج إفايين تحجيل كانوا واحبناه أوه قرنواين فرس مدو إحبناه أوهوس أي عدميهين أما فرس عد أوهوس إك مدو إحبناه الوهدي أيال إلا غر فرس فر فر أغر ومركا يوجيه اي كاعدة هواين حق السجودة من آثار الوضوء ويسدرات كذا درته إذا إيه لا إبنه قرريني هنا وإبنه دي الله إفاين فمن استطاع انتا انبه باهرير اسكلا وين ومعه الحديث ومدرجون فمن روحي استطاع أوذا منكم إذا كادي كمدا أن يطير إنو دارة يقررته وجي إفكيسو فليفعل حسما يأيو يلي أفكال كريكرة إنو دارة يسته إن هبناك أرجل كيسو حسامي أوها حسامي وفي لقى من المسلمين رأيته عن أركولة إنه عيم أي لحي حتى كاب ديل عوسة جي من كبين يبلغ المن كبين إلى أوجار لوجه كربات ما أنا أعد يودا قجامه كر أي في كربيه يودا ثم ghassala ri-lihi Kadimin awuchul gala-ba-viisil Ugud Hatta rafaa ila ila s-saqin Ilau saqa ridul ka osogare Cupka osogare ma'na In Marcu s-dai ri- Au layah yablugu أمريكا السوابق غير يري سمعت روحًا ما قال الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعيم إن أمتي أم دايمًا يدعون الله يوم القيامة ورًا أي ويجيء في يوم محجلا من آثار الودو ويصدر أتكي لترتد اللحم لا لا, لا فمن استطاع منكم أفك يا جلادين كذا كمذا؟ أنا طولًا دارسته درسته والرتبة ويجيء في سيء تحجله ونجرجرنا ما على سماه. وفي لبنا المسلمين سمعت خاليلي وحن مغلول وذاي جي أو النبي وكو عليه يقول نهار تبلغ تبلغ الشلة قرحة وحي كجرت من المؤمن قفكم منك عايس يبلغ الوضوء عشاء ويصير كجرت أي <تصفيق> قفكم مسلم كنا أما مؤمن كنا ورح لي سأقرأ قتاة ولي Măcar că voi spune, adăugați-vă la Brisid, uruhdați-vă la ومده إذا يا الله يريدون ويريج مع أنت القيامة أياه ووجه إفايو حبنة قرقرنة مالك حديث كان أباه فريرة محان كفاء إذينا مالك كو إن كفك مؤمنك أورو روميو إن أجلتو إسو صارد إسحسامين ويدعوني يوم القيامة ما أنت القيامة والله يريد يا <تصفيق> إيه إيه وما تمحن وما وما تلو كلها إلا حاجز الصوت تعالا يو إن أي مستحب تهينه توصله إلى يو بس إنه يك ده بقى يو أي ما أنا الله بيعني جت جوا إله ودياره وقضية كرامه كويسة البطن ما عن تقيامه وعك على حديث توت سنة وحا ونبي نبي وده. وده. وده. نبي ما ألا وضأ نبي يسي واه إن مد يسي أما لها غيبيات كاملا مستقبل كإيمان دانه أو قيامه كدعاء دانه أي رسول كلاسي شو هو غيبيات إن مد يس تماه إقرار دانه مر كتجنده إقرار أما قيامه اللي جايره إنه وجبوا إف دانه حنوده وإف دانه أي ميرسي تعب سل الله وسلام بحاكا على حديث تاوت المامه انه يسدي له خليرهاده اودنا ان هي ايتahay مستحب أو شيء للرباط فصرف من قدره لو داعيها وين مرجع علماء و هي سغادهن دهرين ترى أو او ابا هوريري الا الى لبده غربود ان لا جير سي يا ايو غارسي وليه ممكن عيمه حنعرف كيف هوريرو وي سقاتي أو كدوالا ان او غربها جارو باركا غربها جار ما شيء او صنمي ستواقه شيء لاجه مركب علامات او اسقوق التين او امام اين معناها جمهود وحي الاهدير ومستحب ان قفق او او قعمه لافن كرا حقا حسول الاذ الاكرا او او اذي كرا إن كذلك ان او صور او صور لكن امام مالك ايه او اللي ايه ايه احمل محمه الرياض معناها أنت قصة أرطيس. نذم ويانا وحكر الوجود الكريمين. أو حسلا ذا إلا حسلا ذا لا دقة. لوجه إلا يوم حدها نقي هذا لا دقة. أنت من كريمين. إنما مالق إياه تواجد عن أحمد رضي الله تعالى عنهما. سلاس محكوتة. شتى الاسلام من مطيمية المقيم أو الرجيساء. إن وعلى نصيده سواب كسيدو شياط لياي شارح كتابك. لام امورصاص عرباصاص عبدت اي وحسابا ان, سوص سوص إن, إن, حصول دا إن فرضك أو لا ضعفين ان حصولها ويسها ان قر لا ضعفين ليه ليه فرضت اولا ضعفيه اذا انت فرضت لغسي لا سيضع في وحا انت درين او تصنع دليل لما حاجه اما قولك فمن فما يستطاع منكم فما يستطاع يطيل غرته فليفعل ومدرج ويلين من مدرجات ايه تقول بهرره ما هم قول النبي ليه مثل <متحدث> بعد لا تكون إلا في اليد، والردو معه إلا وج مايا لا تكون في اليد، والردو من نقطة، لكن وحي النقطة ودجية، ودجية يا قرة، الوجه أغرب علي لما أنا وجه لما ضاوي، النصورة قال ما هو رصيد ارتادي، ملحي لما și da, la răsorul de tot, că se face nevoie de manta, ori se dă răsorul de tot cu a însurat de aici, fiema, uh, uh, ماشيء جن أركع أبو هرورك يقولون <تصفيق> كويهاي مرتوا حكر راجح سنو ليهن أي أصحابتك لا يتمامين ساسين أنا وناكسينو ليهم الله عالم لا هجرنا سدى أي سواك على كنا حديثة صحيحة بحيث تمام يان إم والرد ويجيت هيد أو أي مايد هام حصولا إذا سن حوصلنا فين نبي هو يصير يسي لوجهنا كذلك أو سن نقولين دافينم صلى الله عليه وسلم باب الخلاء والاستطابة وعوبة بهاي دخول القلاء مسكوشة مركة قال ربعين لك رسولكا قابكا سيد اللوجل لها هي اس نديفين تا استطابة لو اسحاجين تا نطفكا اينو اسحاجين تا نديفين سيد وعقوصو اروري ايوك المامين منع اذاب دخول القلاء اذابتا مسكوشة اللوجل لها هي سيد الله سوها جايزون لسونا ديفين لامر كلا فريسنا يا مكلا قصو بحاي قات الله سونا ديفيو يا وصعد سيد الله سيجز جوليو وقصو بحده الله بده ودز رلينكا عمري حنا قلنا غيره حنا قلنا قات الله لها أي مكان كهله إن خلوهنا الخلاة حليل ملبران أو أن الحين خلوه مكان بعيد ومكان ما يشى جدكوا الكرتجة المعكوس صحرراً، المعكوس كهذا. الاستطابضنا وقف كأن استحقاجيو أو سنضيفي عليه ذا. ورجلت كأن استطابول وحويان. إن تطهير القوة والدبر معناها قف كأن أن أن أن أورديسي تنهريت النبرة واسكندي فيا استطابا ليذا. ونكندي أثر كذا يا سكنه دفيير امدغا مخايلي و و وراجيي ما حالكي او وكو وخي خما اي كوسو درساي سدا برتدايس در طبل لوغو لو دحاي وين شريعه الاسلام كا و شرع دماسترن حق عاداتك حق معاملاتك حق عباداتك حق عاداتك اخلاق و بنت مركم ما جرت الشيء نفس له امدا نفع وله امادات كان مفعول له الا هديه و جرو شرعته واي كا مدجله شيء، ومدة دبها إلا عشرة علوم كده تقول. إذا دفعت أي منادور كيف عشرة علا إن أقوى ريت وحباً أو أو أنا فعله ذكر. مركب باب الخلاء والاستطابات لا شيء أيه معنيش فيها وين؟ خلاء وهذا وين؟ مالك تعالى عنه. أنا سيدنا مالك إله كلام انس سه تعريف نمير أبو حمزة يلي ره ذا ابن مالك ابن النضر ابن ضم ضم ابن زيد ابن حرام الإنساري الخ الزرجي فاعسر من هذا الغزرة قادمة لقادمة الله عليه وسلم ما بيجا اخذ أخذ مني وأها النبي الأخد مني هويدي أو ام سلام عليه النبي لا أكن تي تري النبي الله قيل كان من عقل بدن ويان بأخذ مني سوت بندري أكن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قالوا ودعي أي أيال بدن إIMAL بدن إلهي صيغ يا إنا نولي شيء أو عمرك يسوق <تصفيق> داريه جنادنا وUGE أنا سويت دي جري. نبي قال <تصفيق> أفرش أي ودعي إن عمر داري الله يصير مال بدن الله يصير عروب بدن الله يصير جنادنا يجي. شد حكم أنا أركيو أي الله كرجه يودي جرو. وأنا نقول أها. دكت أقول بدن حاجة أحاديث آخر من توفي إن إن منك أودم بي مقالة بس رأك قط على كل أنت أصحابه أيو أن اسمه ما نجأها منك آخر من فيها آخر صحابة موتا بالبصرة أي أها ويانا صحابي أودم بي أن اسمهنا وح أودم بي أبو الطفيل عامر ابن وائل أي أودم بي منك أنتي وصحابها سنتي وقالت لهم كهيجرهم مئة وعشرة إجرية أيضا يريدون يعني كفين إن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قوليهاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وثوها إذا دخل القراء إذا أراد دخول القراء هذي أدونا نبيا أما أدامعين وقراء سيوليقا أما مسكشا يعود اللهم الله يجيو إني أني أعود بك وحكما ينقرر من القبط والخبائط شيء يأتيم كواضيح هنا او لبكة. هي يا سبايا قومه تدجاء ان كانوا من قبل من القبص من القبص ولا اهلا القبص بالضم والباء قبضه كبيره جمع خبيثون وححن جمع علوم قبائل كذلك وححن جمع علوم اي لا اله الا الله سبحانه وتعالى شي يعطونك قلت لقد كانوا تدجاء اي لا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا دخل الخلاء أدوه قلوه سوليك قالوا ادجنا مهودا معين وقلو بدهك كل الله يجري وحن دهجري اللهم إني أعود بك من الخبث والقبائل الله هو حن كامين قليل إن شيطانك كيسي حنو النكاة كيسي حنو ناشتها كامين قلوه لقا مع معه نمجد بكاة إن حدوث كان أنس وحكفا إلينا إن يعادوا أي تاح المستحب أقفت ملكوا روان إنو مستسقب جلد إنو أقرأ اللهم إعطبك من القبط إلى القبائل ملكوا كسو بحا إنو القرانة كيه لعبه وعلى الشياطين تويق أركيان إنهم يرونه مال أيضاً أريقاً كأركين وكأركيان هذا أيضاً أقرأ من الأكار تاسي أوراد هذا أي وقع ياريون أوراد هذا أي وقع ياريون وحاكا لو حديثته أوق فإذا ينصدع أصحابه أي وحيفين جرين فعل كالنبي قال كا ايوه قابل كالنبي وشقي صنده اوه وانجل وايوه ومسخشك مركوب قال ايوه بلنا ابا اوحى اوغان كانت قفة اللازمة كن اي اوغان عليه السلاة والسلام حالة فعل كيساء حال الكيساء اذكاد ديساء ولم تفحى الناس وولي اصحاب ديساء اوه وقود دا لاني برطان صلى الله عليه وسلم ايان صدق الاسحاب توحى اي اي قابان اي اي ناصحوا حجين اي وحوالب آباده ونبق بوسمين جردن أي نوسو ببنتانه حيث نامسه سيدا يقول دان جرد ولي دينتا يسو نظر نبق أي برتانه وكبر ما نذكره دارساوه عن أبي أيوب الأنساري رضي الله تعالى عنه أبي الأيوب أبي أيوب الأنساري سحابقه سأنساريه أبي أيوب حضان أبي أيوب خالد بن زيد بن ابن النجالي وعن كن مضيخ إذ أتفان حتى مرحاً وحلوية قناة أبي أيوب أبي أيوب كن يدي سعياء وحيحان كن يدي سعياء وحيحان كن يجيسي رسمي باعه بدر نوو كتاب دليل وعنى تدكي كسوك دليل بيعت العقبة الثانية بيعت الله النبي كم نبي قول جيس ايو كود دقي ملكو من هجره دي ايه وحونا حاضري والله حاضروا ان او حود كما او سنزولين ان او يحمد ديولي او كود دولي قالة برهو ماكا الا او لنتي بغالكي اي كود دولين ايه خلافة دي معاوية يزيد من معاوية في خلا معنى يزيد من معاوية رجال وحكمائه وفي خلافة معيرنا بالسفيار رضي الله تعالى عنه إقليم استرلينيا ما يشهد استرلينيا إسطنبول تركيا أي يكون التميش أيونا قاسين وين سنة قط قط ناديه يجري أبي رضي الله تعالى عنه أبي أيوه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَطَةُ إذا أتيت من الغايدة هدأت ما دن أو ما يش أرتجع يعني لو حاجة فلا تستقبل القبلة السحراء. السحراء قبلة هلا قابليننا هلا هاديننا هلا أديناهم فبقيادة الصحراء مركز الصحراء نسقبلها حجها أوجي سنين ولا دورنا مكادي هادكادي نسان وكرد تقبلها حجها هاديننا ولا تستقبلوها دلوك أن ولا لكن هم سيئش شاركو بريستا هو غرر بواما جالبا يستا وادادكي قبلدو اي كحكتو سيدانا سوما علي وكلام شماركي كحكتا وقوي كحكتا مركا وقوي كنفور هؤدي سنيني باري اي جالبا لكن سيد اهل جدو كلام اما بعض البلدان الاسلامية حلقيا با ان قبلدو باي با كجاد انتا ماشي اخو راح دا كاسوا بحضا السجنة وحلقيا با ان او قبلدو وحلس لديدي وقبلدو إيه بري إيجا جلبت إياه معناه وقوي إيه ماهن كونفور وحلا جلأ حنا يواكب لذا مر والبابو حلا للرباع مايشي القبلة كاجي ثم كلا إنا قربها حاجة إنا القبلة حاجة آديس مر كترتينا سحرت في قربها حاجة إنا بديت هذه أم بديت هذه وحى حتبة إنا القبلية آديس لا التجربة إذا أردتم إذا أتيتم الغائب هذا تمان مايشي لوجو ح لوجو ح Sahara, când testul a plecat, când a fost aici, اوه قد بني الله لنا نحو الكعبة تبعادنك كعبادة فننحرف عنها مركز انزدد الجرنوي ليه وقلنا حقا نقلنا يحنجرنا وفنك بريعين آذي الجرنوي ونستغفر الله عز و جل إلهنا واندن بداه ويجيسن جرن مركز عبا ايو بحو اركي جريم ها ديبا ايو الا سحارانه اي صلاه ان هذا دربي حدثنا ابن انس إن سنان ان ان قبلده <تصفيق> حجه الجنة جماعه ايو اسوا لكن عبد الله بن عمر او عن حديث سي آيات اركدو انه ايات المامه ان ان هذه ما مشو بس انتهي او استراجدت انكم تمشوا دونا او جيسن <تصفيق> كره عبد الله بن عمر من فض الله تعالى <تصفيق> عنهما عبد الله بن عمر كان أبو عبد الرحمن اي هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب احد اكتاب الصحابه صحابه رادتكم أول ووين يكمدها لها؟ ماذا يعني أوكمل إن خندب قال كي خندب أيوسو حال درس أفرط يوحي كتب بي أو نبيه أقوله وأنا أوكملها من أهلي بيعة الربان بت كي تقيب النبي الربان نبيه تحت الشجرة كلا بارتي هنا إذا قال لما ين أوكملها من نبيه الله عليه وسلم أقول كل ما مين نبيه نعكسنه هاي او او نه ها ها تذكر صحابة او أقول في în văzând frăbărțarea Iulha, iub, pe când am nevoie de adevăratul frăbărțare, cu păcăminta ei nu aha. Sahabatul nimică ughu, răid, dar sunatele lui Nisrilah a Ali al Sallam, care a urgha Abdullahi, urtăgândle așa aathari lui sallallahu a wa Sallam, s wa făcut un pătron, un pătron, un pătron, un pătron, un pătron, un pătron, un pătron, un محيدهن ولا شيء سياح حفصة والنبي جاهز ليس هاي حفصة بنته عمر بن الخطاب أيقعد يسأل جرونا ليس يحضر النبي أحياناً مرتع سيدوره وحياء كأرث أي أشيء يستون وأقول أنت مكان يكون أنت سنة كسدح تدواتنا هذه جريعة فرت دواتنا وائل إذا سنت بن عمر بن الخطاب الله تعالى عنه قال رقيت يوم المارن على بيت حفصة حفص بن سخيره وانه بيقول لي سيه حفص النبي النبينا صلى الله عليه وسلم يبدي حاجته او حاجه بدنا مستقبل القبلة مستقبل الشام شام حقي اذا وجبي سواد مستقبل الكعبة الكعبة نوركس سواد سنين مركا ان ولكن النبي يقول لا تستقبل القبلة بغايد ولا بود ولا تسدروها في اي عكس قلت وعلى ركي نبيجي اوه نبريك يسي قبل كعبدا حجة لها ادسن ودس يسينا دنك شام ادسن اوه ومدينة مركي لديه مدينة المنوه وراعها عند ام ام ام محاينة حان ام سو ماريا انت بغان بسكم اذا حان قبلة دنك وقوعيك احتوان وكحدة حاجة وقوعيك احتوان مدينة اين ام والله يعي عبدالله ابن عمر بن خطاب وحان فوله يرجو ري حفظة ري حفصت دشيسايان فوراي مركاسان نبيغه وا حاج غوودان مسور كوجيران اركي ياد ديه الشام مصدر الكعبه السو شامنا ودي اي سي, سي اي دي. دي او مخاي دحان كان إن أن في حديث كي لكن انه هو يسوق ديرو حدي اي تعميشة وقفت بكو حاجة مال بانانا من سطرة حين اللهم مال بانانا وطبلغة حقيني اما يجي بيسه مالباركي سؤادو اما هاي سطرتها مال بسنة سورو بسنة ومسلسن اي تحي ايه دنا ويقوب عن ايو تصنة حديث حبيث تانين الله تعالى اعلم ايو <تصفيق> omul din astăzi este un actor la calitate. Fie Marcașul Nabiul Israil Allah علیه و اللہ وسلم, să aduci scărul cârvi, voi halaj, aiă ușcunari. Da, aiă halaj ușcunari, păgem năptogă ușcunari. Oh halajă, nu, dar părea un vișel ويصيره نقص شعري ما أنت بمثال هذا اللحظة اللي هو كلا قدرتين بغرد طلع ياكل مني على ويصير مال نجاسينين ويصير سهديناش وقلنا لمتهي وأنا كقصور إذا صير حبيبتي نبي وأمر سحاري بي ويصير الإنسان الله أنا عمر أول ليه هاي نبي جاء ليه مال النجاسة ودب عين ومركان نظر سلادي عسر أيام نصها لا شيء asadtii waxay ku dhiganayeen in ay weesatay oo qabta qof kale oo weesada بحذوب الحكاء إرباعهم بيها اللي جارسي أو بيها اللي وحيث سواء الله ونساء إلا عقابي دوره وإنتا محيطا ويسدق قال إن أداب المتسان الله بجاري سدح جرائي مبيكو الله عزيزة الله عزيزة <تصفيق> قصها يا والله على كل الله خير شيخنا بارك الله فيك أنا حديث كان إذا ولغ الكلب في الاناء فاوصلوه سبعا معناها ولل حول هي انما مساجدك كجره اي انت اماده كبي هي اذا مركا كيف تم تحديث اي قاتي افكو ققاتي مركة كبتوا لغسو دعيي مركة كبتاس افكو ققاتي مركة ما تدواجر ميالا بقيا مسوهوز غريسة فلية تفضل العلم عند الله سير فلو ذا مو قطاع كل الهه قراني حقيقة لكن حديثك ولوك فحى صوتك كانت إلا بقوا افكا صونا فكان اكثر يجري وهو قاعدين لرقبه نقله نجاسه ونجاسه خلصوا هيك افكسينه نجاسه ولقدروا يسوقوا والتقصيم ما الشغله بتاعتها هي عملو بتاع ما لكن مره دول في جنيه وحاسين انهم باشرون حديث عن هذا إذا ولا قلب وتسينه افكاء يجري حديث او تلمام وكله سمي سنه على الغرى انه تضرب جهه النقاط هذو حاسين كل جيرين والله لا والله اعلم la feer ee su'aal oo faray loo soo widay wabcan hadiskeedina waa shalay in la qaate baafilaya marka walaal oo walaalaha kamidaw xeeladahay igamada dhaadheecee hadiskanina ma laamalo تي salaata angalo waa muhiimaha kuma qancaaayo marka wabcan Atasarea de membru la marca Tujiher marca la sig. La, mare, amuște Ha a a cucer s-a cucer nașința. Da, da, da, Ma din iubire, în până pietei, aici زيكا نك تلوش كذي زوج كنا جلوس. ويعني وأك تايه تجبير تاني كحلمي سنوات وأصلي لسكت عفوا الصلاة لكن هادنا قلب ييجي ييجي كومح هصير لون بيكل هذا طبعا سيء ويش الله يعطيك. أبدا أبو طيران كاير سيد الله عجلي صلى الله عليه وسلم وسواز. الشك يجعل الشك دان كوكاه على رسولك السلو الشاي الله عليه وسلم صلاة دا الله مره كوكاه قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى مكي علوما دا تفسيرين ايين ووحي لاني قفك هو يساقات ويساق مسترا كد انا ذكر اسم ربه فصلى مجا عرب بيسا حسك دون انتو كذا والله اكبر معه صلاة دا حيك دا وصلاة دا وحل وحل, وحل تنيدو محل كيدو النيو محله القلب أهم إن أفكر لو بيها حتى لو غضوا تلفتوا فيها حتى تغضبوا غضوا شيء بدع نبيك أنكسناني رسول أصحابي لجماعةيو حتى آئمة الأربع إمام الشافعي إمام مالك إمام أحمد إمام أبو حنيفة وتابع تابعين إلا لجسوا جارو قرون تان بنبأ أيه أيه أيه أيه دكتي قاركون وحيرة هذا دكتي وعاجين بفهمي لو كان عربي ليه ده الله فسر لا يكون تي ما لكن هذا صحيحه السنة ده وصحسن طبقه وحال غلاس الله أكبر. مرج وين؟ قال أنا جارد وأنا حجيت كاتي الله ما كان صراط دجال. وحان أتقاير نبت إلى إيم أيه. وحقيقة صاحح. أنا وشكى. مثلاً إنما هي كان شيطان وين خذب لي رهض؟ وإلهي كمل قال. مركز شايدانكي ايه وسواسينة السكرة وحلقها انو قدع منكي سبتهاب وأطفق وهو بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته سيد الرسول صلى الله عليه وسلم كفكنا وحاولاك وغفلا انو احرقه وصلابه اتكالي سيد الرسول صلى الله عليه وسلم نديك مركة اتكالي انو حاجر حديث اي علوماته الدحان رقن اي اي اي سلاة ايه اركان تيدي واجبات كليو حدث حديث المسيح السلاة نبي الحديثة من صلاته علمانه حينوحو البقن وصارره وحكا وحاوحوه هاي لها نبي امركو بعد ذا سلاة او استافد فاقبلوه لي سلاة دا او او الله اكبر والنبي صلى الله عليه وسلم وديه كرئينو الهدو نبيتو صنبي فرضي بحوو ديه كرئينو بالمثل انو حالا وليا انن إن امروحو تي حرمك وحارتيه سلاة ويليه وصل البر وصرت كذا أول من عرّا أتمنى وحوري يا فلان يا فلان قد نسيت التوقيعي والاليوم والمكان معناه الحين لو ساعدنا شيء ما جابته روحي من سلامته فرقع أو حلا جار وحكى هذا صور ربع إنه سن واحد وقفت مسلم تو حكف الله دين تروي فلدها ما حد جاء وإلهي وجد بواتب إلى النبي بيسكو بياتب شيطان كان كوس والسنة ولا يخنطقوا بكساردان صنبا إيانا لذلك هذا صنبا إيانا شهدان, شهدان كاللساقين بكاعة كلما صنعها كتك بدعان إيش سواق شوان صنبا وحا عكس كوها بدعوه بدعا حا دي لما لين سمات لما توسيقى أي حتى الله أكبر وحن حكسوا هارينا كل فرع واسع جدًا سحابي ثابتين فيه عينات أربعة كثنت ما عملت فأنت سيراهن وارتفع خطفنا إنه تجنا عرسنا أي أخر بدر لو كان خيرًا ما سبقونا إليه ده خيره عن لا أحد بس عطيني النبي اللي ينهاي عنك كتير أيانسوا مسوي بارسين وأنا أركضون النبي ثلاثة النبي إنك تعب مستمر واحد معه من ساعة حتى نيجي نحرمه <تضحفين> <favorable تده> الله اذن حتى الى ان شاء الله الله فيك شيخنا ايه وحن في سؤال او ايدانه جرتي واابا في وحن في له شاء الله تعالى شيخ واابا جواب شكل جزاك الله خير شيخنا بارك الله في كل من تو أكله أسرتي أحد السنين تمام تو كنتن بيسو بواحيمكاس أحدس السؤال والله